ما تسبق من أمة أجلها وما إه الساخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت منه الصادقين ما نؤزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا مؤنظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون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 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ عَلْوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَحْنُ وَارِثُونَ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 قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فانذرني إلى أي يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولو غينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا سراط علي مستقيم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 ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سرر متقابلين لا يمسوهم فيها نصب وما مِنْهَا منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم والعذابي هو العذاب الأليم ونبعهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون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 فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أذبارهم ولا يلتفت منكم أحده وانظروا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن تابر هؤلاء مقطوعا مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إنها هؤلاء الضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولا عن العالمين. قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين لعمروك إنهم في سكرتهم يعمهون فأخذت صيحة مشرقيا فجعلنا عليها سافلها وأنطرنا عليهم وأنطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسّمين وإنها لبصيل مقيم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 فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كان يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة الآتية فاصبح الصفحة الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثال والقرآن العظيم